وآتت كل واحدة منهن سكين وقالت أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت امرأة إن العزيز انكارهن عليها واغتيابهن إياها بعثت إليهن تدعوهن ليرين يوسف فيعدرنها وهيأت لهن محلا فيه فراش ووسائد واعطت كل واحدة من المدعوات سكينا تقطع بها الطعام وقالت ليوسف أخرج عليهن فلما نظرنا اليه أعظمناه واندهشنا لحسنه وانبهرنا بجماله وجرحنا ايدينا من شده الانبهار به بالسكاكين المعده لقطع الطعام وقلنا ننزه الله ليس هذا الغلام بشرا فما فيه من الجمال لم يؤحد في البشر ليس إلا ملكا كريما من الملائكة الكرام قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأت ما أصابهن أي ما أصابهن من الاندهاش بجماله هذا هو الفتى الذي ايرتنني بسبب حبه ولقد طالبته واحتلت لإغوائه فامتنع ولئن لم يفعل ما أطلب منهم مستقبلاً ليدخلن السجن ولا يكونن من الأدلة. وهاشذا اهل الدنيا يستغلون الدنيا في ظلم الآخرين. قال رب السجن احب الي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين قال يوسف داعيا ربه يا ربي السجن الذي هددتني به أحب إلي مما يدعونني إليه من فعل الفاحشة وإذا لم تكشف عني مكرهن أمل إليهن وأكون من الجاهلين إن ملت إليهن وطاوعتهن فيما يردن مني وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يفعل حرام وأن لا يتمنى الحرام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ثم أنظر إلى اللجأ والا تصرف عني كيدهن أصب إليهن والنثيج الذي يصب إلى المحرم من الجاهلين فكل من يعص الله فهو جاهل قال وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين ومن التجا إلى الله سبحانه وتعالى بترك شهوة فإن الله يستجيبه قال تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم فاجاب الله دعوته وكشف عنه مكر امراه العزيز ومكر نسوه المدينة انه سبحانه السميع لدعاء يوسف ولدعاء كل داع العليم بحاله وحال غيره ولذلك على الإنسان أن يكثر من الدعاء وان يكثر من اللجا الى الله وأن لا يدع الدعاء بسبب تأخر الإجابة فعد الإنسان أن يديم الضراعة لله سبحانه وتعالى قال تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسيننه حتى حين ثم كان من رأي العزيز وقومه لما شاهدوا الأدلة على براءته أن يسجنوه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 ودخل معه غلامان في السجن قال أحد الغلامين ليوسف إني رأيت في المنام أني أعصر العنب ليصير خمرا وقال الثاني: إني رأيت اني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيور منه أخبرنا يا يوسف بتفسير ما رأينا إنا نراك من أهل الإحسان وتأمل بأن يوسف من اهل الاحسان قبل السجن وفي السجن وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يتغير حاله بتغير الحال عليه بل كلما ازداد الإنسان نعمة عليه أن يزداد لله شكرا وكلما ازداد الإنسان ابتلاء عليه أن يزداد صبرا وشكرا لله سبحانه وتعالى ورضا بقدر الله تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل ان يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون قال يوسف لا يأتيكما طعام يجري عليكما من الملك أو غيره إلا بينت لكما حقيقة وشيفية حقيقته وكيفيته قبل أن يأتيكم ذلكما التأويل الذي أعلمه هو مما علمنيه ربي لا من الكهانه ولا من التنجيم إني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافر بين لهم أن التوحيد سبب للنجاة وسبب للضفر وسبب لمزيد العلم من فوائد الآيات أولا بيان جمال يوسف الذي كان سبب افتتان النساء به إيثار يوسف السجن على معصيه الله من تدبير الله ليوسف ولطفه به تعليمه تأويل الرؤى وجعلها سببا لخروجه من بلاء السجن فهذا كله من تدبير الله سبحانه وتعالى ليوسف ولطفه به وهكذا عدى الإنسان أن يكون مع ربه دواما فإن فعل القربات تستدفع بها القربات هذا بالله التوفير وصل الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته